سورة الانشقاق سورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السماء انشقت اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وإذا الأرض مدد وإذا الأرض مدد وأقد ود وأ القدما فيها ووتخد وأ القدمة فيوتخد وأ القدما فيها ووتخّد وأ القدما فيه وآذنت لربها وحققت وآذنت لربها وحققت يا ايها انك كاذح انك كاذح كاذح الى ربك كاذح الى ربك كاذح الى ربك كدحا لا مالوتيا ام مالوتيا كتابه يوميده كتابه بيميله فسوف يحاسب سوف يحاسب حسابا يسيرا حسابا يسيرا وينقلب, وينقلب وينقلب وينقلب الى اهله وينقلب الى اهله مسرورا مسرورا وامنا منوتيا كتابه الله سعيرا ويصلى سعيرا سعيرا لله سعيرا لله كان, كان في اهله مسرورا مسرورا مسرورا في اهله مسرورا في اهله مسرورا بسمه ما مس حرف الميم ما مسرورا مسرورا مسرورا له قوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ السماء شقت انشقت, انشقت, انشقت واذلت ربها وحقت واذلت ربها مدت القت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقد واذنت لربها وحقد يا اي ادعوني <سو> لربك كدحن انك قدعوني لربك كدحن فملاقيه فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فاما كتابه فسوف يح فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ فَتَابَهُ سوف يدعو فستدعو فسوف, فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبوراً الله ساعي انه كان ويصلى سعيرا لانه كان كان في اهله مسرورا كان في اهله مسرورا مسرورا انه مسرورا إنه يا ولدي انا اقرا لكم ايه تكررونها ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحمن إذا السماء انشقت اذا لربها وحقت و... مدت وإذا نضوم مدد وإنا الظومد وإ الظومدت وإ الظدد وألقت ما فيها ووتخلت وأوعقد ما فيها وودخلت وأقد ما فيها وودخلت وعق ما فيها وودخلت وأذنت لربها حق. انك كادح لنا ربك كدح ان فم لاقيه يا ايها الانسان انك يا ايها فَمَا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَمَا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ, منوتي كتابه, منوتي كتابه, منوتي كتابه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَذُوقُوا عَذَابَ الْخِزْيِ بَلْ يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُوا إِلَى اللَّهِ مَسْرُورِينَ ويصل الله سعيرًا و... ويصل الله سعيرًا ويصل الله سعيرًا ويصل الله سعيرًا اذا كان في اهله مسرورًا اذا إن... إن... مسرور لنا غمنا مسرور لنا غمنا مسرور لنا غمنا بسم الله الرحمن الرحيم فَذُو الْفَيْحِ أَسْبُعٌ إِذَا بَيَسَ وَهُوَ الْخَالِدُ هُنَا أَرِنَا سُرُورًا وَأَنَا لَا نُثِيَ كِتَابَهُ وَنَا أَبَرِ فَذُو بَيَدٍ دَوَاهُ وَهُوَ يُصْلِحُ سَعِيرًا مَسْرُورًا بِالنَّعَمِ په 4 4 2 3 د دې لپاره کومه ستونزه نه درېمه له سببه